ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول واتبعنا رسول فكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه إني متوفيك ورافعك إليه وطهيرك من الذين كتروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 أك من العلم فقل تعالوا فقل تعالىو ندع أبنائنا وأبناؤكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتاه الفنج على لعنة الله على الكاذبين